يوسف أيه الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان أكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وسبع سبلات خضري وَاُخْرِيَا بِسَاتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ ما 109. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين